「ありがとうご ل ف ل し ح 「ここまでのことはあり ل せん」 واتموا ََ د ِِ ل ُ أ ت الصف ََّّ ا ل ْ أ َ و َّ ل َ ف َ ا ل ْ أ َ و َّ ل الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ع ل ى الضالين ا م ن و م ن ه م من يستمعون إ ل ي ك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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك ّ فالينا مرجعهم ثم ا ل ل ه شهيد على ما يفعلون ولكل أ م ه رسول ف إ ذ ا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 「あなたはあなたの手を借りてくれ الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله ا ك ب ر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 م و س و ا ه ا ل ن أنعمت ع ل ي ه م غ ي ر ا للعلوم الاسلاميه اتى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل أمة أجل أمة جاء إذا اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون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 هل تجزون إ ل ا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أ ح ق ه قل إ ي وربي إ ن ه لحق وما أ ن ت م بمعجزين الله أ ك ب ر الله اكبر السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم